أحبائي خذوا مني سلامي يا رفو عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت عكابي أحبائي خذوا مني سلامي يا رفو عليكم مثل السحابي وادي عندكم يطغي ويمسي يلازمكم وان دعدتك كبير احبائي خلوا مني سلامي يعرف عليكم مثل السحابي وادي عندكم يطغي ويمسي يلازمكم وان دعدتك كبير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 أحب ركابهم لما ببيت الله في عزم عجابي أحب بكاهم جنح الليالي إذا استاترت نجومهم بالحجابي أحب بأن أراهم في سقو كظل الدوح في الأرض اليبابي أحب سباقهم نحو المعالي أحب سباقهم رغم الصعاب أحب سباقهم نحو المعالي أحب سباقهم رغم الصعابي أحب بأن أرى منهم مصابيح الهدايات للشباب يعيدون الحياة لكل قلب غريق بين مواجي العذاب سلاما يا القلب مني سلاما كالزهور على الروابي سلاما كل ما أوفى صباحا يا هدو إلي من بعد الغيابي سلاما مني سلاما كزوري على الروابي سلاما كل وفى صبح يا هدو إلي من بعد الغيابي سلاما كلما وفى صبح يعود إلي من بعد الغياب أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحابي مؤدي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحابي موادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي